ضلع وألف شهقة وعيني اليتيمة والغضب الصاعد من مهجتي الأليمة ضلع وألف شهقة وعيني اليتيمة والغضب الصاعد من مهجتي الأليمة وحق وجدان داني الذي قد سارقوا نسيمة ودمعة المنفية الحزينة السقيمة ودمعة المنفية الحزينة وانت ماشي وانت ماشي الله خليك لا تقف بالعيوى ألف شهقة وعيني اليتيمة والغضب الصاعد من مهجتي الأليمة وحقل وجدان الذي قد سرقوه نسيمة ودمعة المنفية الحزينة السقيمة ودمعتي المنفية الحزينة السق تسأل هذا الزمن عن رقة وشيمة فوالدي يشكل أذى من عصبة لائمة تسأل هذا الزمن عن رقة وشيمة فوالدي يشكل أذى من عصبة لائمة هذا أبو جهل على عادته القديمة هذا أبو جهل على عادته القديم يحرّض الكفر على بغضه والشتيمة يحرّض الكفر على أبو بالعواء الف شهقه وعيني اليتيمه والغضب الصاعد من موهجتي الالم بالعواء الف شهقه والغضب الصاعد من موهجتي حق الوجدان الذي قد سرق نسيمه ودمعه الحزينة السقيمة السقيمه ودمعه المنفيه الحزينه ان هذا الزمن عن رقه وشيمه هذا الزمن عن رقه وشيمه والوالدي يشكو الاذى من العصبه اللائمه هذا ابو جهل على عادته القديمة هذا ابو جهل على عادته القديمه يحرض الكفر على بغضه والشتيمه يحرض الكفر على بغض اه هذه قريشن صنم الكفر تطوف السكرى على اللاتي هذه قريشن صنم الكفر تطوف السكرى على اللاتي تقودهم من زمن الوادي الى جحيم الزمن الآتي الى جحيمه تلقي عليهم خطب الغدر حمرية في اجتماعاتي تلقي عليهم خطب الغدر حمرية في اجتماعاتي تسبح بي حمد أمريكا تسبح بي حمد أمريكا إذا رمتها بالمعاناتي اي دار امل على طمع ضجه الاملاك اعظم الله الاجر يا فاطمه اعظم الله الاجر اعظم الله اعظم ال... جوابك ضجه الاملاك على طمع اعظم الله الاجر ضجة الأملاك على طماء وانت ماشي وانت ماشي ضجة الأملاك على طماء عظم الله الأجر يا فاطمة ضجة الأملاك على طماء عظم الله ال الأجر يا فاطمة آكل ملكي ينحب يجذب الوين بالألم حسره يحمل بعينه دمعه محزونه يلطم بصدره بالملك ينحب يجذب الوانه بالألم حاسره يحمل بعينه دمعه محزونه يلطم بصدره أو يلطم بصدره آيب تشوي يا رسول الله يهمل العابرة يوصل عتابه يوقف ببابا يعزي الزهرة ويوقف ببابا يعز صدرك الملك حب يجذب الوينة بالألم حاسرة يحمل بعينة دمعة محزولة يلطم بصدرة أيب تشوي نادي يا رسول الله يهمل العابرة يوصل عتابة يوقف بابا يعزي الزاهرة ع... كل ملكي بشوي نادي في ذهول عظم الله الأجر ليش يا بتول كل ملكي بشوي نادي في ذهول عظم الله الأجر ليش يا بتول هل الحزن يبقوا على الدنيا يطول هل الحزن يبقوا على الدنيا يطول القلب يبكي على فقد الرسول القلب يبكي على فقد الرسول ضجه الاملاك تنحف السماء عظم الله الاجر ضجه الاملاك تنحف السماء من رحل طه عن ارطيبة والتورب ضم أظلم الوادي من بعد موت خانت الأم من رحل طه عن ارطيبة والتورب ضم أظلم الوادي من بعد موت خانت الأم ظلت الزهرة تبكي وتنادي غابت الرحمة ظلت الزهرة تبتشي وتنعدي غابت الرحمة هل أبو راحل وبرحيل اليوم حلت الظلمة هل أبو راحل وبرحيل اليوم حلت آه فاطمة الليلة حزينة للمصاب وعلى قبرة حب وتبدل عتاب فاطمة الليل حزين للمصاب وعلى قبورها تنحب تبدل العتاب يا رسول الله جرد لي جواب يا رسول الله جرد لي جواب هل مصيبه ذوبتني وراسي شاب هل مصيبه ذوبتني وراسي شاب من رحلتها المدينه مظلمه عظم الله من رحل طه المدينة مظلمة طهروا أنفاسكم وإسمعكم بالصلاة على محمد وآل محمد